الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله عز وجل في تفسير سوره النساء يقول الله تبارك وتعالى واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سلم <تصفيق> واللات يأتين الفاحشة من نسائكم أي واللات يفعلن الفاحشة ويرتكبنها من نسائكم سواء كان زوجات أو بنات أو أخوات أو غيرهن من نسائكم والمراد بالفاحشة هنا الزنا في هذه الآية ستأتين آية بعدها الآن فيها كلام قليل لكن الفاحشة هنا الزنا وأطلق عليها فاحشة زيادة في قبحها لأن الفاحشة ما فحشة ما فحشة فزيادة في قبحها لكثير من القبائح والفاحشة كما قلنا كل ما تناها وظهر قبحه في الشرى والتي يأتينا الفاحشة ومشهور اطلاقها على الزنا قال تعالى والتقربوا الزينة ويطلق على اللواط كما قال تعالى اللوط أنه قال لقومه اتاتون الفاحشة ويطلق أيضا على نكاح المحالم قال الله عز وجل كما سياتي في نفس الصورة ولا تقربوا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا قبل أن نبدأ شرح الآيات هناك يعني مناسبة بعد الآيات الماضية التي فيها التي فيها الإحسان للنساء ومعاشرتهم بالجميل مع هذه الآية اللي فيها شدة يقول الرازي رحمه الله اعلم أنه تعالى وهذه يسمى علم المناسبات علم المناسبات وهو علم شريف لكن يعني التشدد فيه والبحث عن كل آية والآية اللي بعدها المناسبة في صعوبة جدا، لكن بعض الآيات واضحة ظاهرة يذكرها العلماء أما في كل آية قد هو أكيد لشك إن الحكمة لكن يعني, يعني الإنسان يتشدد ويأتي بكلام ربما يعني بعيد من أجل أن يقول مناسبة هذه الآية لما قبلها أو لما بعدها هذا في صعوبة لكن إذا كان هناك مناسبة واضحة يذكرونها كبن كثير وغيره يقول الرازي اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجميل وما يتصل بهذا الباب ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة فإن, في فإن ذلك في الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في أمر آخرتهن وأيضا ففي فائدة أخرى وهو ألا يجعل امر الله الرجال الاحسان اليهن سببا لترك اقامه الحدود عليهن فيصير ذلك سببا لوقوعنا إن في انواع المفاسد والمهالك وايضا فيه فائده ثالثه وهي بيان ان الله كما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم وانه ليس في احكامه محابات ولا بينه ولا بين احد قرابه وان مدار هذا الشرع الانصاف والاحتراز في كل باب عن طريق طرفي الإفراط والتفريط، فقال والتي تيأتينا الفاحشات من نسائكم. واضح أعتقد لك. انتهى واضح الكلام. كما أن الإسلام أمر بالإحسان للمرأة اليتامى والنساء، كذلك أمر بالشدة في مكانها، لأن المرأة إذا ترك المرأة إذا ترك لها الحب الغارب ربما تقول. ربما تفلت كما هو الواقع كالصغير حينما يتركه أبوه ولا ينتبه له وقد ذكرتنا في سورة العمار فائد للشيخ بن عثيمين لا أكررها ولا الإنسان إذا كان تحده يده أمانة ينبغي ينبغي أن يستهد لأن الإنسان إذا رأى من هو مسؤول عليه متساهل ماذا يفعل يتساهل إلا من رحم الله إلا من رحم فكيف بهذا الزمان التي ترون فتحت الشهوات والشباط وغيرها وانظر الواقع الآن لما ترك الأباء الانترنت ترتب أنواعه أمام البنات والأولاد المراهقين والدشوش والمحرمات والعلاقات ماذا صار الوضع وتجد أن الأب الذي مجتهد في تربية أبنائه ومراقب تجد أن أبنائه وبناته وأولاده هكذا لأن دائما إذا صار عندك مراقب بألا أحد انتبه لا تتساهل لأن النفس ضعيفة أحيانا أنا أريد لا أريد أن أستطرد لكن بس هذه النقطة أحيانا هذا المراهق لا يريد الفساد أو هذه البنت لا تريد الفساد لكن حينما أنت تهيئ لها الفساد تنجرف صح ولا لا صح أنا متأكدا أن كثير من الناس لا يريد الفساد لكن لما يرى الأب أدخل القنوات التي تفسد لو تأتي بأعبدالأرض ويراها تفسد والإنترنت المفتوح ما يسمى الموقع الخبيث يوتيوب أو غيره هلا ينشر ينشر ما ما يحتاج قال كل واحد يعرفه والبنت المراهقة أو البلد المراهق أو الكبير أو الصغير ويرى ما يرى في أي لحظة يضيع ولو لم يرد الفسد قد ذكرنا لحن في كلمة سابقة أن من علامات تعظيم الله من ناحية النواهي الابتعاد عن النواهي والابتعاد عن كل سبب يقرب حفظهها من علامات تعظيم الله تعظيم الأمر والنهي تعظيم النهي الابتعاد عن كل نهي ما يكفي والابتعاد عن كل سبب استطراد حين كل حكمة طيب واللات ياتينا الفاحشة من نسائكم إذن الأزواج وبعضهم قال يشمل جميع النساء نعم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ويطلبوا عليهن أربعة رجال ذكور يشهدون بأنهن أتين فاحشة النساء. إذن فاحشة النساء شدد الإسلام فيها حماية للأعراض. فالشهود لازم أربعة وأيضا رجال ما يجوز النساء. ولا بد عدول ولا بد أن يروا بعيونهم ما ينفع ثلاث رجال وأربعة نساء. لا بد أن يرى الزنا، رأى قال القرطبي، فجعل الله الشهاد على الزنا خاص أربعة تغليظا على المدعي وسترنا الإباد، ولذلك يقولون ما وقع ابن تيمية ما وقع حد الزنا إلا بالاعتراف ما وقع بالشول فقط في الاعتراف فاستشهدوا عليهن أربعة فإن لم يأتوا بأربعة شهادة فجذدوهم 80 جلدة هذا أمر متفق عليه أن الزنا لابد من أربعة شهود بينما الكفر كم شاهد, شاهد. لأن هذا في حماية للأراض وزترنا العباد حتى لا يتلاعب أحد بذلك فإن شهدوا أي هؤلاء الاربعه بأنهم رأوا الزنا عيانا بيانا وليس فقط قل فأخذها أو ركب فوقها لا, لا بدرأوا بعيونهم يشهدون ويأتي فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت هذا في أول الإسلام فامسكوهن في البيوت أي حبسهن في البيوت تحبس المرأة في البيت ومنعوهن من الخروج إلى متى؟ حتى تموت حتى يتوفاهن الوفاة القبض حتى يقبضهن الموت فلا يخرجن فيفتن الرجال ويفتتن الرجال ففي حبسهن درع لأسباب الفتنة طبعا الخطاب لولاة الأمر ومن القضاة وغيرهم وهذا الحكم أيها الأخوة في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينها العادلة حبست في بيت فلا تمك من الخروج منه إلى أن تموت ثم نسخها هذا الحكم كما سياتي سياتي الان ذكرها بعض العلماء جميله يقول خص تعالى الحبس في البيت بالمراه وخص الاذى بالرجل كما سياتي والسبب فيه ان المراه انما تقع في الزنا عند الخروج والبروز نعم وسياتينا أو مر عليكم يعني بصوره النساء الزانية والزاني جلدوا كل واحد منهم يتجلى بينما بالسارقة وغيرها يقول السارقة والسارقة فلماذا قدم الزانية لأنها هي سبب الزنا المرأة كيف سبب الزنا تخرج متبرجة غير متبرجة ما يتعرض لها صح تغنج بالكلام وتضاحك ولبسها فيعرف الذئاب ذئاب الرجال يعرفوا أن هذه المرأة تريد ذلك أمر معلوم ولذلك أنا قرأت لقاءات ولله الحمد والمنة في أحد الدول العربية المحجبات تقول ما أنا ما يتعرض لنا قراءته تحل كامل بينما المتبرجات تقول مرة أروح بسيارتي مرة يعني يروح معي أخي مرة أبج يقول مرة ما أستطيع أذهب للدوام هذا موجود بجريدة من جرائدهم يعني جرائد يعني ليست تقول إسلامية حتى تقول مع محجبات ما يتعرض لهم لماذا لأنهم يعرفون هذه محجبة تخاف الله فإذك ما يتعرضون له وهذا أمر واضح أمر واضح يعرفه كل إنسان وهذا يدلك على فضل الحجاب وفضل الإسلام لكن الناس لا يريدون هذا الكلام أهل الفساد لا يريدون هذا الكلام وهذا حتى على مستوى هنا تجد أن المحجبة أو محرم ما يتعرض لها أبدا أبدا فهذه أحكام الشريعة الإسلامية العظيمة لا ديمقراطية أو أحكام رجال ماذا فعلتنا الديمقراطية ذبح وقتل وهذا يسب هذا ويسب هذا من اراد ان يعرف الديمقراطيه ينظر لقنواتهم هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا طيب ليش تشتم يا اخي ديمقراطيه ليش تسب ديمقراطية. ليش تلعب ديمقراطيه هذه الديمقراطيه يسمونها ديمقراطيه شوفوا انظروا كل دوله سب ولا ولعن وقتل ولا في صلاح لماذا لان اقوال مختلفه انا لي رأي وهذا, راي وهذا له راي وهذا له راي وهذا له مذهب وهذا ما يمكن يشتمون يقولون برا الديمقراطيه يالحقق الديمقراطية ما يستطيع هذا أن لن أرضى وهذا لن يرضى وما يحدث في البلاد بجوارنا أكبر دليل وإنما تقع في الزينة عند الخروج البرز فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية أما الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج للخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله وإذاك شرع للنساء القرار في البيوت وقرنا في بيوت كنا وفي الحديث المرأة عورة ماذا قالت تلك المرأتين قالت لنسقي حتى يصدر الرعاء وعبونا شيخ كبير فذكرت عذرهما في الخروج وأوضحت السبا الذي من أجل هذا الخروج وعبونا شيخ كبير والنبي قال بيوتهن أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أي حكما شرعيا آخر يقون طريقا ومخرجا من هذا الامساك وقد جعل الله لهن سبيلا ومخرجا بالأحكام التي حددها من جلد المحصن وتغريبه ورجم المحصن ما هو حديث عبادة الآية أولا الآية قال تعالى الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهم مئة جلده حديث عبادة قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم فنسخها الحكم إذا ما هو الحكم الزانية في أول إسلام الحبس تحبس بالموت حتى يتوفاها الموت نسخ بالحكم الشرعي بالحد فإذا زنا البكر زنا البكر جلده مئة وغرب عام هل تغرب هذا في خلاف في خلاف سيأتينا الشر في باب الحدود أو في موضعه أما الرجل غير المتزوج غير المحصن جلده مئة وتغريبه عام والثيب جلده مئة والرجم جمهور العلماء رجم من غير جلد الحديث يقول جلده مئة والرجم لكن هذا نسخ بفعل النبي فقد رجم ماعز ولم يجلد والغامدية رجمها ولم يجلد والجهنية والجه جلد رجم ولم يجلد اذهب يا أنيس لم رأت هذا فان اعترفت فرجمها ولم يجلد فان اعترفت ولم يجلد فجمهور العلماء أن المحصن يرجم ولا يُجْلَدُ وأن هذا الحديث في أول الإسلام من فوائد الآية حتى ننتقل إلى التي تليها حرص الإسلام على حفظ الأعراض. صح. ونفائدها أن الزنا من أعظم الذنوب. ونفائدها لا مد من بينة الزنا من مشادة أربع شهود عدول كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات والذين يأتون بلذين يرمون المحصنات. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة من فوعد الآية لابد أن يكون الشهود على الزنا من المسلمين وأن يكون عدولا ومن فوعد الآية حبس الزاني حتى تتوب عقوبة لها ومنع لأسباب الفتنة وكان هذا الحكم في أول الإسلام الإشارة إلى أن بيوت النساء أسلم وأفضل كثير أن قرار المرأة في البيت أفضل وأبعد من الفتنة نعم. ثم قال الله تعالى <تصفيق> والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما حقيقة هذه الآية وقع فيها كلام كثير لأهل العلم. والإنسان حينما لا يعرف المراد يقول الله أعلم لا يجوز لإنسان يتكلم في آية لم يتضح له لم يتضح ذلك فالإنسان يقول الله أعلم بمراد الله عز وجل نذكر ما قال فيها هذا العلم ونقول أقرب الأقوال والله أعلم اختلف العلماء في هذا العلم والذان يأتيانها منكم يأتيانها الضمير يعود الفاحشة هذا ماذا بالجمهور هناك قلنا بالإجماع هناك لا إشكال المراد هناك الزنا هنا الجمهور على أنه الفاحشة نذكر الخلاف حتى يكون الإنسان على طلع. اختلف العلماء في المراد هنا فقيل المراد بها اللائطان يعني هي في فاحشة اللواء هذا لأن الله ذكرهم بلفظ التثنية في قوله والذان يأتيانها وهذا مروي عن مجاهد وقال به أبو مسلم الأصفهاني والنحاس واختاره ظاهر الشيخ ابن ثمين بعض المعاصرين أن المراد اللواء القول الثاني المراد بالفاحشة ونزل وقلنا هذا ماذا الجمهور أن المراد الزينة غير القوال وتكون الفاحشة في الأولى في الزانيات كما شرحنا في النساء في النساء مطلقا كما شرحنا قبل قليل في الآية اللي قبل ذلك والآية الثانية في الزنات من الرجال المحصن وغير المحصن وهذا القول يعني هو أقرب الأقوى إن الآية الأولى اللي سبقت شرحناه في النساء وهذه الآية في الرجال. اختاره القرطبي والظاهر أيضا من كلام بن عاشور وذكر أيضا القرطبي جماعة طيب يقول القرطبي وبيّن لفظ التثنية صنف الرجال من أحسن ولم يحسن فعقوبة النساء الحبس عقوبة الرجال في هذه الآية الأذل لاستأتى فأذوهما إذن عقوبة النساء ما هي الحبس. عقوبة الرجال الأذى كما سيتم من منسوخ الأذى يقول وهذا قول يقتضيه اللفظ ويستوفي نص الكلام ويستوفي نص الكلام أصناف الزنات ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى من نسائكم وفي الثانية منكم واختاره النحاس ورواه على ابن عباس وذهب الطبري يعني لقول آخر أن الأولى في النساء المحصنات يريد ودخل معهن من أحسن من الرجال والثانية في الرجل المرأة البكرين يعني وأردده بن عطية هناك أقوال الله أعلم هذه يعني ملخص الأقوال لكن ممكن نقول أقرب الأقوال ما اختاره القرطبي ما هو الأولى اللي ذكرناه في النساء وهذه في الرجال المحصن قرء نمشي على هذا القول وقلنا هناك قول ما قلبه إلا قلة وهو أنا في فاحشة اللواط والذان يأتيانها منكم فآذوهما الإذا يشمل بالقول والفعل يعني قول لهم قولا فيه أذية مثل ماذا سب التعيير التوبيخ وبعضهم أضاف الفعل باليد والنعال هذا متى كان في أول السلام وسيأتي على أن بعضهم يقول ما فيها نسخ لكن المراد في الإيذاء قامت الحد يعني هم متفقين أن المراد قامت الحد أن الذي يزني ينطبق عليها الحد سواء قلنا أن الآية منسوخة أو مغيات إلى غاية أو قلنا أن المعنى فأذوهما اللي هو الحد الحكم واحد اللي هو إقامة الحد غير المحصن جلد مئة وتغريب عام والمحصن يرجى واضح طيب فأذوهما فإن تابع أي أقلع ونزع ما كان فيه وأصلح أصلح ماذا العمل وحسنة فأعرض عنهما يكفوا عنهما وتركوهما ولا تتعرض لهم بأذى قال القرطبي وإنما كان هذا قبل نزول الحدود فلما نزت الحدود نسخت هذه الآية قال ابن عشور واتفق العلماء على أن هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور وبثبت وبماء وبما ثبت في السنة من رجب المحصني إذن الآية منسوخ ونأذورها السماء القندي له يعني لفته جميلة نسمع هذه اللفة ونعلق بلفته أخرى. يقول رحمه الله ثم نسخ الحبس والأذى بالرجم والجلد وإلنا ما كانت التعيير في ذلك الزمان لأن التعيير حل محل الجلد أما اليوم فلا ينفعهم التعيير هذا زمان من؟ انت كلامه هذا زمان زمانه كيف لو رأى زماننا اللي العري والفساد تجلس العائلة كاملة تشاهد الفساد عبر القنوات واللقاءات التي تنشر الجنس وغيرها هذا زمانه يقول يعني ما ينفع التعيير كيف له رأى الذي ما أتوقع أن في واحد ذرة إيمان في ذرة إيمان يقول لا والله الحمد لله وهو يرى كيف تعرض القنوات والإنترنت اللقاءات, اللقاءات وقد رأى أخبرنا بها الثقات تنشر ويشاهدها الملايين عن أنواع الجنس والفساد بياناً بياناً بالقنوات الخبيثة والأهل الإسلام للأسف من يشهد لا إله إلا الله قل من بيت من بيوت ما في هذا القناة هذا المشكلة يعني لو تقول مثلا يعني نصف المجتمع ربع المجتمع الأشر الخير موجود وخاصة بعد الانفتاح لكن للأسف ما تجد بيت إلا مرحما الله ما تجد فيه والمشكلة يعني يليت قنوات عادية أو اقتصر الإسلامية القنوات تنشر يعني هي, هي صرحت بنفسها حتى الأخبار تقدمها مرأة عارية أنا لا أريد أن أستطرد لأن هذا الكلام للأسف لا يلقى فيه البعض لكن المسلم لا يبالي بأحد هذا دين الله عز وجل هذا رأينا بأم عيوننا ليس كلام يقال وأي واحد في ذرة من يعرف ذلك حتى الآن صار بالجوالات الجديدة صاروا يعصون الله بالأغاني والمجنهم في جيوبهم الإمام النووي رحمه الله ذكر في المحرم حينما تكلم تكلم عن المحرم للمرأة في الحج، ذكر جميع المحارم يجوز للمرأة تسافر معهم المحرم من تحرم المرأة بنسب على التأبيد بنسبا أو مباح بنسب كأبيها وأخيها وعميها المعروف، أو برضا كأبيها من الرضا كأخيها من الرضا وبرصاها ووو قال وبنزوج، الجمهور على جميع المحارم يجوز للمرأة تسافر للحج معهم. يقول وكرها ذكرت لكم أنا ذكرت للأخوان قلت حفظوها انظروا عهد الإمام مالك قال النووي وكرها مالك أن تسافر مع ابن زوجها في معنى كلامه يعني في معنى الكلام أنا أذكر بالمعنى موجود بشرح مسلم النووي مراد أن يطلع عليه ويكتبها أو يخبر بها قال لفساد الناس بعد الزمان الأول، هذا الإمام مالك، من يأتي في هذا الزمان ويقول الزمان بخير وانتشر العلم والناس، الإمام مالك رحمه الله يقول الإمام النووي، وكره أن تسافر مع ابن الزوج، مع ابن الزوج يكون الزوج مسوج أو المرأة أو الزوج مسوجة المرأة، وكرها أن تسافر مع ابن الزوج الزوج زوج امراه ثانية وله ابناء من المرأة. قال: في فساد الناس في بعد المعدل يعني يعني بعد القرن الأول هذا مثال هذا مثال ينبغي ينشر يعلم الناس وذكر والربيع ترائي على ما أذكر نسي دخل وهو يبكي قالوا ماذا ماذا حل بك لماذا تبكي قال مصيبة في الإسلام قال مال قال استفتي من ليس عنده علم تعال يا ربيعة الرأي تعال لمن مالك شوفه شوف القنوات بل الفتاة وبالقنوات تنشر رذيلة يطلع واحد استفتاء بل يطلع الحليق والمسبل والذي ليس عنده علم ويتكلم بالكلمات الكبار وغيرها وحدث ولا حرج بل أصبحت الفتوى من أسهل الأمور صار كل يفتي من أجل المال وربيع يبكي قالوا ما لك قال دهل إسلام عمر عظيم فيما معنى هذه الكلمة وهي موجودة أنا قلتها بالتذكر. بالتبكر والله فأعرض عنهما قلنا اللاية من سوخة بإقامة الحدود اللي شرعها الله كما بينا إن الله كان توابا رحيما توابا التواب اسم من أسماء الله وتوابا صيغة مبالغة لكثرة توبته وكثرت من يتوب عليه فالتواب اسم من أسماء الله قال السعدي هو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولا لها وعفّن على خطاياهم وتوبة الله العبد نوعان توفيق الله للعبد للتوبة وقبولها المثال الأول توفيق ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم وفقهم للتوبه مثال الثاني وهو الذي يقبل التوبه يعني, يعني هذه تعتبر توبه توبه الله العبد وفقوا للتوبه والحاله الثانيه يقبل التوبه ما هو اثر الايمان بهذا الاسم وهذه الصفه اولا ان الله يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين مهما كثرت ومهما عظم قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده بل, بل انظر ماذا قال تعالى في حق من اتهموه بأعظم النقص لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثة وفي العيل قبلها المسيح ابن الله ماذا قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله استغفرون, استغفرون. ماذا بعد الكرم في كرم بعد هذا الكرم يعني يتهم بعظم اتهام دليل على النقص دليل على عدم الكمال ثالث ثالثة المسيح ابن الله ثم يقول الله أفلا يتوبون الله ويستغفرون هذا يدل على كرم لا عز وجل من أثر الإيمان بهذا الاسم وهذه الصفة إفراد الله بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب وأنه لا يغفر الذنوب وليوفق للتوبة يقبلها إلا الله ومن يغفر الذنوب؟ إلا الله منها الحياء من الله البر الرحيم التواب الغفور الذي يفرح بتوبة عبده وهذا الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيما لله وحياء منه ومبادرة لطاعته وترك معاصيه قدر الجهد والطاعة وإذا سمعت بعطيات أو بخيرات تشكر الله عز وجل ولا تتعلق قلوبك بالمخلوق أعطونا وزعوا شيء كما ستراه يعني ظهر خلال الأيام هذه تجد الإنسان اللي عنده حياة من الله يستحي يتكلم أو ينسب الخير للمخلوق نعم المخلوق يشكر هذه من قواعد الشرع من لا يشكر الناس لا يشكر الله من صار لكم معروفة فمن يعظم ويذكر ويلتفت القلب اليه هذه والله خطيره وما افقر الناس الا لما تعلقت القلوب غير الله وفيها ثمرات هذا الاسم وهذه الصفه عدم الياس من رحمه الله والقوه في رجائه ماذا نستفيد لما يكون الانسان قوي في رجاء الله غالبا يحصل له مطلوب سبحانه كل ما قوي رجاؤك في شيء تحقق لكن هناك سؤال لكم ما هو المقصود بالرجاء اللي معناه نقول كل ما تحقق أو قوي رجاء أو شيء من الله تحقق توك الله فعل السبب فعل السبب لما يجي الجالس يقول أبغى التجارة أنا بصير تاجر تبيشتغل اعمل قال أنا متوكل على الله أنا رجائي بالله إني أصير عالم من علماء الأمة طيب أطلب العلم هذا يسمى غرور يسمى غرور أما الراجي الصادق مع عند الله يجتهد ويفعل الأسباب وبإذن الله مع التوفيق والإخلاص تواب الرحيم اسم من أسماء الله ملطم لصفة الرحمة الواسعة وقد سبقت لكن مر عليها سريعة لأنها والمرة تمر معنا في سورة النساء قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو برحمة واسعة وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء والرحمة المضافة إلى الله نوعان رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق يجب اثباتها فنقول من صفات الله الرحمه كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وربك الغني ذو الرحمه نقول من صفات الله الرحمه هذه الرحمه ذاتيه موصوف بها الثانيه الرحمه المخلوقه ما المراد بها الجنه السياق مثلا لما نسمع مثلا انت رحمتي قال الله تعالى انت رحمتي ارحم بك من اشاء قال لمن الجن هذه الرحمه المخلوقه الرحمه المخلوقة قال في النبي قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله مئة رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله تسعًا وتسعين رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه والحديث اللي قلته قبل قليل انت رحمتي ارحم بك من أشياء. هذه ليست صفة من صفات الله لا هذه مخلوقة لكنها من أثر رحمة الله من أثر رحمة الله أن يدخل العبد الجنة ورحمة الله نوعان، عامة وخاصه ما الفرق بينهما العامة لجميع مع الناس الكافر والمؤمن والفاسق مقتضاها التربية والرزق وإمدادهم بالنعم والعطايا وتصغير وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان في طعام وشوارم وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى على الكافر على الكافر ومن؟ والمؤمن ورحمة خاصة لا تكون للمؤمنين يرحمهم في الدنيا بتوفيقهم الهداية والصراط المستقيم ويثبتهم عليه ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيها ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها بالمصائب ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخولهم الجنة وكان بالمؤمنين رحيما قال الشيخ الملاثمين فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية ومن أعظم اثار رحمة الله رسالة الرسل وانزال كتب هدايه للناس قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه العالمين وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشر المؤمنين ومن رحمته مغفرته لذنوب عباده بالصفه عنهم وفتح باب التوبه قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه يغفر الغفور الرحيم هل يستحب للمسلم ان يتصل بهذه الصفه نعم بل من أعظم ذلك لأن الله رحيم يحب الرحماء عليم والعلماء كريم يحب الكرماء وقد مدح بها أشرف الرسل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم من أسمائه نبي الرحمة ومدح الصحابة روح ماء بينهم وخص ابو بكر من بينهم بقوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الأثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم أولا محبة الله حينما يفكر العبد وينظر في أثر رحمة الله في الآفاق وفي النفس التي لا تعد ولا تحصى يثمر تجريد المحبة العبودية الصادقة له وتقديم ذلك على النفس والأهل والناس أجمعين عبودية الرجاء والتعلق برحمه الله وعدم الياس لأن الرجاء من أعظم العبادات وعلى يأتي لها بحث إن شاء الله فهي من أعظم العدات لماذا؟ لأن الرجاء سائق يقسوق العبد حين الرجاء حينما ترجو شيء وتطمع في يعني ما عند الله وما في الأسباب تجد عندك ماذا؟ نشاط عندنا تريد أن تكون عالم وتركك تشريك كتب وتطلب, وتطلب العلم وتبحث وترجو عند الله هذا يعطيك نشاط الشاة فالرجل خلي الإنسان شوف الخوف الرجل يسير بهم الإنسان ليصل إلى الدرجات فيها اتصاف العب بالرحمة وبذلها لعباد الله وكما ذكرنا في النبي والصحابة فيها التعرض لرحمة الله بفعل أسبابها وقد ذكرنا أسباب الرحمة منها رحمة الناس من يعطينا الدليل يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إنما يرحم الله من العباد الرحماء الحساب إن رحمة الله قريب من المحسنين طاعة الرسول وأطيع الرسول لأهل لكم ترحمون السماحه في البيع والشراء ويشترى وإذا اقتضى أيات المريض من عاد مريضا خاضى في الرحمة قيام الليل وإيقظ الأهل رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وإيقظ امرأته وفإن أبت في وجهها الماء الحلق في النسك اللهم أرحم المحلقين مجالس الذكر في الحديث لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة واجهتهم الرحمة الجنس في المسجد الملائكة تستغفر لمصلي ما دام في مصلى الله, الله مغفر له الله مرحام. سماع الحديث وتبليغه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سام الإنصاك القران وإذا قري القرآن فمع له وأنصت لعلكم ترحمون إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والاستغفار لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون إنه كان توابا رحيما ما الحكمة من قرن توبته برحمته أولا لماذا قال توابا رحيم أنه رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة فائد استنبط بعض العلماء هذا واحد لماذا قال توابا رحيم. فمن رحمة الله ما يمكن يعاقبهم بعد ما يتوبوا ثانيا أنه تعالى لا يخذل ولا يرد من جاء منهم تائبا ولو بلغت ذنوبه عنانا السماء من الأرض ثالثا أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم وهو مقتضى رحمتي تعالى بهم من فوائد الآية اعتنع الشريعة بتحريم الفواحش وتطهير النفس وسد بابهم حكمة الشريعة الإسلامية بإقامة الحدود لأن في ذلك حفظ للمجتمع وسلامة للأمة والناس وكلكم مر معكم ولكم في القصاصي اياتنا الباب ان من تاب واصلح يكف عنه ان مشروط التوبه ان يقارنها اصلاح سعه رحمه الله وقبوله توبه التائبين نسال الله عز وجل يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى ان يكون قرانا بقلوبنا ونور صدرا ونجل احساننا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا